يا سيدي ويايا ويايا اوه يا سيدي يا سيدي بغربته ويا سيدي بغربته ويا سيدي مسلم وحيد بغربته ويا سيدي بكر وفرفت الهواش بحضرتك يا <صدق> يا الهواش بحضرتك يا يا نادته وين العشيرة وصحبته يا يا حاطته يا ولي حز وربت يا يا سيدي لحسين هل الدمعه يا يا سيدي لحسين هل الدمعه يا يا سيدي لحسين هل الدمعه يا يا امي ذاب وحشتك يا سيدي وحزت حميده وحشتك يا سيدي والواله طالت غبتك يا سيدي والواله طالت غبتك انوال طالت غبتك يا سيدي مهبومه تنظر جيتك يا سيدي بحبال جرو جفتك يا سيدي بحبال جرو جفتك bahwal jarru jisfa bahwal jarru jisfa bahwal jarru jisfa وشدهن وشدين اشد جروح حي نزفا وشد هيا مصايبكم فلا صارت وشدهن يا مسلم كل عيد نحضر بعشرة يا غريب وتصفقي من عينك يا اسراك ابو لو انحى العظيم الاعظم. على عز الاجل الاكرمي. يا الله. عشر مرات بأعلى صوتكم. يا الله. يا الله.